ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير ا ل ح س ن م

موسوعه ب ل النابلسي للعلوم الاسلاميه

ا ت م س ك ب ا ل ع ر و ة س و إ ل ل ى ا ل ه ع ا ق ب ة ا ل أ م م و و ر ن كفر ل ا يحزنك إلينا نرجعهم كفر ب ه م بما م ع ل و إن ا للعلوم ه ب ذ ا ت ا ل ص د و ر ن م ت ع ه م ق ل ي ل ه

إلى ع ذ اسماء ب غليل ولئن أ ل ت ه من خ الله الحسنى ل ل

لفضيله ا ل د م ت و ر محمد راتب النابلسي

ح の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を ا りてくれたのは私の手を ا ل てくれたのは私の手を

و ف ض ي ل ه ا ل د ك ت و ح م د راتب النابلسي

down